بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَمْنُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَوُونَ وَإِذَا فَاتُوهُمْ أَوْ بَغَوْا يَسْتُرُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ كأنهم نبعص يوم من عظيم يوم يتقم الناس رب العالمين خلنا ان كتاب الحجارة في السجين وَنَأْدَرَكَنَا السَّجِيلُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ ما يثبت بجهل الا من يحتل اسيم اذا تلا على اياتنا قال اساطير الاولين كلا قال على قلوبهم ما كان يثب في <تصفيق> ليله نحجبون ثم ان لهم مصال الجحيم ثم يقال ماذا الذي كنتم به تكذبون ثم الابرار لسمع علم وما ادرا سماع لي كتاب المرجو يشهد له القربين ان من عالم الارائك يوم تعرف فيه نجوم النضره النعيم يسطون الرحيم يخطون فتاه وَفِي ذَلِكَ فَلَنَتَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِنْ جَنَّاتٍ مِنْ تَسْنِيمٍ أَعَيْنَيَّ وَالشَّامِ بِنَلْقَوْبُ إِنَّ ربك كامل من الذي لا امن يبك و اذا مر بهم يتوارون واذا انقلبوا الى أهرهم اذا راوا من قالوا انما هؤلاء الله اللهم يا عليهم فاتح تَسْكُنُ على الْآرَاءِ إِنْ كُنْتَ تُرَى تَلْهُو دَمْ تَسْمَعُنَا كَانَ يَصْعَنِي